ييا أيهََّينَ آمَنُوا لَا تَغْفَعُ أصْوَاتَكُمْ فَووقَ صوتٍ النَّب وَلَا تَجهَرُ ولهُ بِالقَوِْكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبعَعْضٍ آ تَحبَطَ عمالُكُمْ آ تَحبَطَ عمالُكُمْ وَأَتُم لا تَشرون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 ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا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 فَاتَّنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ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 ناس إِا خَلَقُناَكُم يذكَرِ وَُثَا وَجَعَناكُمْ وَجَعلنكُم شعوبَو وَقَبَ إِلَ لتَعاارَفُ إِ أَكْرَمَكُمْ عيادَ اللهَّ أَقكُمْ إِ اللهَّه عَليمٌ خَبير قالَالَة الأأَرَابُ آممَن